حاميم والكتاب المبين إن جعلناه ق ر آ ن ا ع ر ب ي ا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعل ي ح ك ي م فنضرب عنكم الذكر ص ف ح ا أن ك ن ت م قوم ا مسرفين وكم أ س ل ن ا من نبينا ل أ و ل ي ن وما يأتين من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا وما ضامثل الأولين ولئن سألتهم من فلق السماوات والأرض لا يقولون فلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدون وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ما بقدر فأنشطن به بلدة م ي ت ا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الف وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونِ ع َ م َ ت َ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا ل َ م ُ ع ِْ ل ُ و ن َ و َ ج ع َ ل ُ ا ل ْ م َ ل َ ا ئ َ وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ م ِ ما يخلق بناته وأصفاك بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسود وهو كظيم أو مي ينشئ في ا ل ح ل ي ة وهو في الخصام طير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إ ل ا ثأ أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنهم ما له بذلك من علم إنهم إلا يخرسون أم أتيناهم كتابا من ق ب ل ه فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنانا ب ا ء على أمه و إن و إن على آثارهم تدون وكم أ و ك ذ ل ك ما أرسلنا في قرية و ك ذ َ ل ك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إلا قال مترفها إن وجدنا آباءنا على أ م ة ه وإن وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُقَتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِتْ فَلَ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاكُمْ ء قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ فَلَا ت َ ق َ ن َ مِنْهُمْ ف َ ا ظ ُ ر ِ كَيْفَ كَانَ ع َ ا ب ِ ب َ ة ُ ا ل ْ م ُ ك َ ذ ِّ ب ِ ي ن َ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَأَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأَىٰ مِن ت ق د و ن إلَّا الَّذي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ س َ ي َ ه ْ د ِ ي ن وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي ع َ ق ب ِ ه ِ لَعَلَّهُمْ ي َ ر ْ ج ع ُ و ن َ ف َ ل م َ ت َ ع ْ ت َ ب َ ل ْ م َ ت َ ع ْ ن َ ا ه ُ و ل َ ه و َ ب َ ب ه ُ م ْ ب َ ل مَتَعْتُهَا أ ُ ل َ ا ء و َ أ َ ب َ ه هم حتى ح ى جاءهم الحق ورسول مبين ولم ما جاءهم الحق و ق ا ل و ا هذا س ح ر وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن ع ل ى رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ل ي ت خ ذ بعضهم بعض ا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أن يكون. ناسٌ متواحدة، ولو ل ا أن يكون الناس متواحدة ل َ ج ع ل ن ا ل م ن ي َ ك ف ر ب ِ ا ل ر ح م ن ل ب ي و ت ه م س ق ف ا ل ب ي و ت ه م س ُ ق ف ً ا م ن ا ل ف ض َّ ة و َ م ع ا ر ج ع ل ي ه َ ا ي ظ ه ر و ن و َ ل ب ي و ت ِ ه م أ َ ب و ا ب ا و س ُ ر ر ا ع ل ي ه َ ا ي ت ك ئ و ن َ و َ ز ُ خ ر ف َ ا و َ ي ك ل ُ ذ ل ِ ك لما متع الحياة الدنيا وإلى كل ذلك لما متع الحياة الدنيا والآخرة عاد ربك للمتقين ومن ي ع ش عن ذكر الرحمن يطيل له شيطانا فهو وله قريب وإنهم لا يصدونه عن السبيل ويحسبون أنه مهتدون م حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القريب ولاي كم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصمم أو ت ه د ي العمي و م ن كان في ض ل ا ل مبين فإنما نذهب ن ب ك فإن منهم لا ت ق م و ن أو نري ن ك الذي وعدناهم فإن عليهم و ق تدرون فاستمسك بال ا ل ذ ي أ و ح ي َ إ ل َ ي ك إ ن ك ع ل ى ص ر ا ط ٍ م س ت َ ق ي م و َ إ ِ ن ه ُ ل ذ ك ر ل ك و َ ل ق و م ك و َ س و ف َ ت ُ س ْ أ ل و ن و َ ا س أ ل م ن أ ر س َ ل ن ا م ن ق َ ب ل ك َ م ن ر س ُ ل ن ا و َ ا س أ ل م ن أ ر س ل ن ا مِن ق َ ب ل ِ ك َ مِن ا ل ر ّ س ل ن ا أ ج ع ل ن ا م ن ْ ه ن ا ل ر ح م ن ا ن آ ل ه ت ي ي ُ ع ب د و ن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلم لا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وما أ من أختها وأخذناها بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا يا يا الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلم ا ك ش ف ن ا عنهم العذاب إذا هم ي ك ذ و ن وناذيرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أ ف َ ل َ ا ت ُ ب ص ِ ر و ن أ َ م ْ أ ن ا خ َ ي ر ٌ م ِ ن ه ذ ا ا ل ذ ي ه و م َ ه ي ن و َ ل ا ي ك ا د ُ ي ب ي ن ف َ ل َ و ل ا أ ل ق ي عَلَيْهِ أ َ س و ر َ ة ٌ مِن ذ َ ه ب ٍ أ َ و ج َ ر معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسفين فاتقننا منهم فلما أسفوا ن تقننا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا و م ث َ ل ا للآخرين ولمَ َّ ا ضربَ بَنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ وَقَالُوا أ َ آ َ ل ِ ه َ ت ُ ن َ ا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلَّا ِ جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ إ ِ ن َ ه ُ إلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ إِنَّهُ إلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إسْرَائِلَ ولو نشاء لجعلنا منكم م ل ا ئ ك ً في الأرض يخلفون وإنه لعلم ل ل س ا ع ة فلا ت م ت ر ن بها و ا ت ب ع و ن هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء س َ ا ب َ ا ل ب َ ن ِ قَالَ ل َ ق د ْ ج ِ ئ ْ ت ُ ك ُ م بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي ت َْ خ َ ل ْ ت ُ و ن َ فِيهِ ف َ ا ت َّ ب ُ اللَّهَ و َ أ َ ط ِ ي ع ُ و ن إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ م ُ س ْ ت َ ق ِ ي م ف َ خ ْ ت َ ل َ ف َ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِ نظلم من عذاب يوم أليم ف َ ل ي و م َ ف َ ه ل ي َ ظ ر و ن َ إلَّا ا ل س ا ع َ ة َ ت َ ت ي ه ُ م ب َ ق ت َ ه و َ ه ُ م ل ا ي ش ع ر و ن ا ل ْ أ َ خ ِ ل ا ّ ي و م َِ ذ ب ع ض ه م ل ب ع ض ٍ ع د و ٌ إ ل ا ا ل م ت ق ي ن ا خ ت ل ف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلوا م من عذاب يوم أليم هل يظرون ن إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاق ف ا د ن ا خ َ و ف ع َ ل َ ي ك م ا ل ي و م و َ ل ا ُ ن ت ح ز َ و ن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ب آ ي ا ت ن ا و َ ك ا ن و ا م س ل م ي ن َ د خ ُ ل ُ ا ل ج َ ن َّ ة َ و أ ز و ا ج ك م ت ح ب ر و ن ي ط ا ف ع ل ي ه م ب ص ح ا ف م ن ذ ه ب و أ ك و ا ب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي و ن ت م و ه ا بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلم ن ا ه م ولكن كانوا هم ا ل ظ ا ل م ي ن ونادوا يا مالك ونادوا يا قال إنكم ما كثون قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرمون أم ض ا ف إن ا مبرمون أم يحسبون س ه م أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا و ر س ُ ل ن ا لديهم يكتبون قل إنا كان لربنا ولدون فأنا أول العبدين ا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم وهو الذي في ا ل س م ا ء ا إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنه علم الساعة وإليه يرجعون وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من لهم الشفاعة إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون ولئلا سألتهم من خ ل َ ه م لا ي ق و ل ُ ن الله ف َ ن لا ي ُ ف َ ك و ن وقيل هي رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون رصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون